قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له مكفؤ أحد بسم الله الرحمن الرحيم من رب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاصب إذا وظم ومن شر النفاثات في العقادة ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس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 ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وتعظى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ونبع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه حمدا يعدل حمد الملائكة المقرمين والانبياء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين الحمد لله كاشف كل ضر وبنية عالم كل سر وخفية نحمده وهو للحمد أهل ونشكره وهو أهل المن والفضل تنزه عن الشميع والنظير وتعالى عن المساعد والمشير وتعصق وتقدس عن المرين والوزير ذو الجاه المنيع والعز الرفيع حي قيوم حي القيوم لا تأخذه سنة ولا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 اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فأوف لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسغرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت ذو الفضل العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد بعد الرضا لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد كما نقول لك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد شكرا لك الحمد وطرا لك المن فضلا لك الحمد السرد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لك أن تحمد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 سبحان من لا شريك له ولا إله معه العزيز الذي لا يضام الجبار الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام الملك القدوس السلام للجلال والإكرام سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم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 ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره تم فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعضيتك تشكر وتقصى فتغفر تطاع فتشكر وتقصى فتغفر وتجيب المطر وتكشف الطر وتشفي السقيم وتغفر اللم العظيم وتقبل التوبة ولا نجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قرن قائل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يآخذ بالجريمة ولا ي يا حسن تجاوز يا Nikutu bika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 لنا ولا تجعل محجة علينا اللهم اجعل حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الحلل اللهم البسنا به الحلل على بمن يقال لهم اقرأ ارقى اردل اردل <تصفيق> كما كنت تردل في الدرنياء لإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اجعلنا مع السفرة الكرام بالبره واجعلنا مع سفره الكرام بالبره اللهم اجعل هدانا شفيعا يوم نلقاك اللهم اجعل هدانا شفيعا يوم نلقاك اللهم اجعل هدانا انيسا يوم غربتنا بنا في الامور اهد الجنان جتابنا. اللهم يمن جتابنا ويستر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرم المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك أسر كل مأسور فك سحر كل مسحور يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين لرحمتك يا رحمن الراحمين إلهنا أمرتنا فلم نأتمر وزجرتنا فلم نزدجل فلا قراء فنعتدل ولا أقياه ننتصر ولكن مقروه مستغفرون أتيناك تائبين ودعوناك راغبين اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك واجعل موعدنا محبوحة جنانك وأعذنا من عقوبتك ونرا. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم إن شهر رمضان قد أوشك أن يولي مدبرا اللهم اجعله في صحائف أعمالنا للحسنات مكفرا وللسيئات مكفرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان وجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وإمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا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 ردا جميلا اللهم حمّل إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفزوق والعصيان واجعلهم من الراشدين لأدى الجلال والإكرام اللهم اغفر للنساء المسلمات اللهم اجعلهن مع الحور العين في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم سربنا في سرب النجامة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة يا من إذا سأله المضطر أجابه ما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة وما لنا سوى قرعنا لما بك حيلة قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا اللهم فآت كل سائل منا مراده. اللهم كل سائل منا مراده واكتب لنا الحسنى وزيادة اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه وأسعده بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك كثير رزقنا أحدا سواك وجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهملنا غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن عن أعنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راضي عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين هذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشبت من الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اتماعنا هذا اجتماعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ مملكتنا بحفظك واكلأها برعايتك اللهم احرسها بعينك التي لا تنام واكلفها بركنك الذي لا يضام واكفها شر الحسد اللئاب والخارجين على الإمام يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك به دينك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطالة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين اللهم خل بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق اللهم ايده بولي عهده اللهم خل بناصيتهما الى البغي والتقوى ووفقهما لما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم اكفهم شرارهم اللهم انصر المستضعفين من اخواننا المسلمين في بورما وفي الحبشة وفي سوريا اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم عجل بنصرهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم واحد صفهم اللهم قو عزائمهم وسدد شهامهم اللهم سدد شهامهم اللهم سدد شهامهم اللهم ارحم قتلاهم اللهم فك اسرهم اللهم فك اسرهم اللهم رحمن قتلاهم اللهم فك أسراهم اللهم داوي جرحاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجعل العاقبة لهم يا قوي يا متين اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك به فانه لا يعجزك اللهم عليك به وجنوده اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم ألن فيهم عجائب قدرتك اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا ندرأ بك في نحر طاغية الشام إنه طغى وبغى اللهم عجل بهلاكه اللهم عجل بهلاكه اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية بقوتك يا قوي ويا متين اللهم كل إخوان المبتعسين اللهم احفظ عبيدتهم اللهم احفظ أخلاقهم اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين لآذى الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك لضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الزواب وخير النجاح وخير الفلاح ونعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ودفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إن لك في آخر ليلة من رمضان عتقاء من النار اللهم اكتبنا معهم اللهم اكتبنا معهم اللهم اكتبنا معهم اللهم ما قسمت في هذه الليلة من صحة وسعادة وسعات رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا من كل بلاء عافية وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فعفو عنا اللهم أعد علينا شهر رمضان أعوام العديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة اللهم أعيده علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا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 نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإن عذاب النار إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا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 صل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم صل على محمد يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين